م و س و ه ا ل ن ا ل س ي للعلوم الاسلاميه

موسوعه ا ل ن ا ب ن س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ق ه

E、um... aí

وشده والثواء اتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي

ودخل المدينه على حين غله من اهل

فوكده <تصفيق>

あー<音楽>

y e a

فاخرج إ ن

t a n k you.

ف و س و ع ه م النابلسي للعلوم ا ل ظ ا س ل ا ل َ

「どうもありがとうございまし

Nigel t i m m

فان اتممت عشرا

Santa, t o u

أ ي ن ا ل أ ج ل ي ن قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل صدقا

اللهم ارحمني ب ا ل ق ر آ ن واجعله لي إ م ا م ا ونورا وهدى و ر ح م ة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آ ن ا ء الليل و أ ط ر ا ف النهار واجعله لي ح ج ة يا رب العالمين وهكذا إخوة الإيمان والإسلام بتلاوة استهللنا هذا المبارك مباركة الإيمان شعائر صلاة الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية فقد

لما تيسر من ص و ر ة القصص بدءا من ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة عشره حتى ا ل آ ي ة ا ل ث ا م ن ة والعشرين تلاها علينا القارئ ا ل شيخ حلمي عبد الحميد ل ي ح ل م ع ب الجمل ح م ي ا ل نقلناها لكم على مباشرة من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة لكم على الهواء السيدة الله مباشرة وأرضاها مسجد رضي